إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قالَا أَبَ الشَّرتُمُ عَلَ أَمَّ السَّنِي لِكِبَهُ فَبِمَتُ بَ الشرُ قَا بَ الش الشَّعنكَ بِالحَِّ فَل يقلط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا جِرِيمِينَ إِلَّا آلُ لُوطٍ إِنَّ لَنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون فَالْجِئْنَا كَمَا كَانُوا فِيهِمْ تَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِطِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ وَ أتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون Vagangoina, ila, igid, liike, emu, anna, dabi, تُبَشِّرُونَ قَال إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفٌ فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ قالوا aga nem